الكآيات كتاب حكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا لهم عذاب مهين وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كان في ظنه وقرأ فبشره بعذاب أليم إن الذين وعمر الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي تَمِيدَ تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ما أنفامتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فارون ماذا خلق الذين من دونه بل في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعبه يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حميد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 من الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُصْلِمْ وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ومن كفر فلا يحزن كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتيعهم قليلا ثم نبدرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُنْقَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَثَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا